قال يا قوم إن لَكُمْ نَذِيرٌ مُبينٌ أن يعبدوا الله وتقواه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا لَن يَزِيدَهُم دُعَاؤُهُمْ إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَظْرَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَوُتُ لَهُمُ الْأَسْرَارَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ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 انطباقا وجعل القمر فيهم نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا ثم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح ربي إنهم صوموا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومن كم مكر كبار وقالوا لا تذن ماله تكم ولا تذن وَدًّا وَلا ثَواغًا وَلا يَهُوُ ثَوَيَعُ قَوَنَسَرَا وَقَد أَضَلُّوا كَثِيرًا وَمَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِئُوا أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقالوا نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا نك إنت ذوهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فائزا كفرا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والم مِنَن وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا